قُلْ إِنْ يُشِئْ نَكْبُرْ شَهَادَهُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أهنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء. أن تُشْرِكُونَ الَّذين آتَيناهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفونَهُ كَمَا يَعْرِفونَ أَبْناءَهُمْ الَّذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن الله ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم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 أفترن ومنهم من يستمع إليك وجعل ما على قلوبهم أكنث نني يفقهه وفي آذانهم وقرى وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الأرض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 الدنيا وما نحن بما مدعوسين